نرويها في حكايات حكايات رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اهتدى بهداه واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل صيامنا وقيامنا وان يجعل عملنا كله صالحا خالصا متقبلا وان لا يجعل للشيطان في عملنا ولا في صومنا حظا ولا نصيبا فان يوفقنا لما يحب ويرضى ايها الاخوة والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم جرت بين مؤمن بلقاء الله واليوم الاخر وبين كافر بالبعث والنشور والحساب والجزاء اخرج الشيخان عن خباب بن الارط رضي الله تعالى عنه قال كنت قينا يعني حدادا او صائغا القاين هو الحداد او الصائغ اللي بيصنع حديد او صاغه وفي الجاهليه كان لي على العاص بن وائل دين فاتيته اتقضاه من ايام الجاهليه وانا كنت اعمل هذا وكان لي دين على العاص بن وائل السهمي من قريش فجئت اليه اقول له رد لي حق يعطيني ديني فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم ثم تبعث قال دعني حتى اموت وابعد فسؤت اته مالا وولدا واقضي كدينك هذا من باب الاستهزاء يعني سيبني اموت وحين ابعث ربنا هيعطيني المال والولد يومها سوف ارد اليك دينك فنزلت الايات الكريمه في اخر سوره مريم افرات الذي كفر باياتنا وقال لاوتينا مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا في روايه ان العاص بن وائل قال لسيدنا خباب اني لما ابعث من بعد الموت يعني انت انت مؤمن ان انا بعد ان اموت واصير ترابا وتاكلني الارض سوبع اس مره اخرى قالوا اني لما ابعث من بعد الموت فسوف اقضيك اذا رجعت الى مال وولد ونزلت الايات الكريمه ترد على هذا الساخر المستاذي بايات الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات ان رجالا من اصحاب رسول الله كانوا يطالبون العاص بن وائل السهميه بدين فاتوه ليتقاضون ليتقاضوا ديونهم فقال الاستم تزعمون ان في الجنه ذهبا وفضه وحريرا ومن كل الثمرات قالوا بلى قال فان موعدكم الاخره فوالله لا اوتينا مالا وولدا ولا اوتينا مثل كتابكم الذي جئتم به فضرب الله المثل عنه في القران بهذه الايات افرائيت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتينا مالا وولدا هذا الكلام من العاص بن وائل السهمي قاله على سبيل الاستهزاء بالله والاستهزاء بالقران والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بعقيده البعث وعقيده الحساب والجزاء والله تبارك وتعالى يرد عليه توبيخا له وتهديدا له ولامثاله ولاضرابه ممن غرتهم نفوسهم وغرتهم شياطينهم فكفروا بايات الله وهذه حاله موجوده عند كثير ممن كفر بالله يرى ان الله اذا كان اعطاه في الدنيا مالا فذلك لكرامته على الله ومن ثم فلو فرض انه سيكون هناك بعث فالكريم سيكون كريما ومثل ما اعطاه الله في الدنيا سيعطيه في الاخره يزعم ان الله تعالى كما اعطاه في الدنيا مالا واولادا وكذا وكذا فهو ايضا حين يلقى الله فسوف تكون له هذه الكرامه عند الله تبارك وتعالى ومثل هذا ذكره الله في سوره الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 اهل الباطل الذين يتصورون ان المتاع الذي متعهم الله به في الدنيا هو من كرامتهم على الله وان ما ابتل الله به المؤمنين من الفقر هو من هوانهم على الله وقد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولهذا وبخه الله تبارك وتعالى يوبخ العاص بن وايل هنا ويقول الذي يدعي انه يوم القيامة سوف يأخذ مالا واؤلا وجنة ونعيم الى اخره يقول اطلع الغيب هل اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهده وان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه عهده الله عز وجل اكرم من ان يجادل مثل هذا العاصي ومثل هذا الكافر لكن الله اراد ان يوبقه ويوبق امثاله ويبين ان هؤلاء ستظل الدنيا تخرج امثالهم من المتكبرين والمتجبرين والظالمين الذين يظنون انفسهم شيئا والحقيقة انهم ليسوا شيئا اطلع الغيب هل قرأ في الغيب انني ساعطيه الجنه ابي اتخذ عند الرحمن عهدا ولا انا كتبت له كتاب واعطيته ميثاقا بانه حين تقضم علي وتبعث اليه ساعطيك الجنه الحقيقه ان لا هذا ولا ذاك ولذلك قال الله كلا سنكتب ما يقول وهذا من باب التهديد طبعا كل كل ما يقوله الناس مؤمنهم وكافرهم يكتب انما يؤكد الله ان هذا الكلام الفاجر الذي قاله العاص بن وائل ويقوله امثاله يكتب سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مده ف حين يقول الله سنكتب ما يقول حين يقول عن كلام اليهود سنكتب ما قالوا فليس معنى هذا ان غيرهم لا يكتب قوله انما هذا تهديد لهم لانه سيكتب يبقى سيعاقب معنى انه يكتبه له هذا معناه انه سيعاقب عليه لانه سيواجه به يوم القيامه ولذلك قال ونمد له من العذاب مدا اي نزيده من العذاب بقدر استكباره وظلمه وجبروته ونرثه ما يقول اي نجعل ميراثه ما قاله في هذه الحياه وحين ياتي يوم القيامه ياتينا فردا لا مال لا ولد لا عشيره لا نفر كل ما اعتز به كل ما تكبر به سوف يجد نفسه فردا عاريا امام ربه تبارك وتعالى وهذه صوره صاحب الجنتين في سوره الكهف جعله الله عبره تكبر وتجبر وقال وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لاجدا من خير منها منقلب كانت النتيجه ماذا في النهايه احيط بثمره ووجد الجنة خراباً يابساً ليس فيها شيء او الجنتين فاصبح يقلب كفيه كما يفعل النادم على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وحتى لو كانت له فئة لا تستطيع ان تنصره من الله هذا في الدنيا فضلا عما ينتظره في الاخره هناك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبه كل انسان مؤمن او كافر سوف ينقل الله تبارك وتعالى ولا لا سبيل الى النجاه الا بفعل ما يرضي الله عز وجل اما اولئك البائسون المتكبرون الزاعمون ان الله اكرمهم وان الله لن يهينهم فهؤلاء حين يرون باس الله يرجعون الى الحق زي ما الراجل ده راى بأس الله فقال يعني يا ليتني لم اشرك بربي احد فلما راوه بأسنا قالوا امننا بالله وحده ولما راى فرعون الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي ااملت به بنو اسرائيل الى اخره هذه ايات كريمه ايها الاحبه تبين لنا وللمؤمنين جميعا وللدنيا باسرها للناس جميعا ان الظلم لا يدوم وانه انتصرت للظالم اسباب الظلم في الدنيا فان الله مطلع عليه وانه ان تيسر له من اسباب القوه والتجبر ما يظلم به الخلق ولا يرد الحقوق الى اصحابها وما يدفعه اغترارا الى ان يتطاول على الله رب العالمين ويستهزئ بدين الله تبارك وتعالى فان الله سيجعل بلمه يوم القيامه وبلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فانه بنمات يوم القيامه هذا الظالم في هذه الحياه يعطيه له فرصه ثم فرصه ثم فرصه على امل ان يراجع نفسه لكن في الغالب ما يغتر الظالم ويملي الله تبارك وتعالى له ياخذ الفرصه ثم لا يستفيد منها فيعطيه له فرصه اخرى على حد قول الله واملي لهم ان كيد متين ام لي لهم يعني امد لهم في الحسنات تدرجهم من حيث لا يعلمون ربنا يومئ لهم مره بعد مره فمهل الكافرين امهلهم رويدا لكنه امهال لا اهمال فالله لا يهمل ولكنه يمهل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فاذا نمت يا اخي انطط لما غيرك او ظلم لنفسك او تسيء اظن بالله او تسخر من دين الله فتذكر يوم لقاء الله حيث لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اسال الله العظيم ان يحفظنا من الظلم والظالمين ونعوذ بالله ان نظلم او نظلم او نضل او نضل ونسال الله ان يبعد عنا شر كل ذي شر وظلم كل ذي ظلم انه ولي ذلك والقادر عليه والى لقاء اخر استودع الله دينكم وامانتكم واخواتيم اعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما هو عظه